لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشكين مفكين مفكين حتى تأفيهم البيان رسول من الله يسلو صحفا مطهرة فيها كتب قيما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 إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار